وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَفُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قُل كَذَالِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 بِكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وأُبَرِّئُ الأكمه والأبرص وأُحيي الموتى بإذن الله وأُنَبِّئُكُم بما تأكلون وما تدخرون في قبوركم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثاني تَرَاسِي وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَاجْتُونُوا بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَنَّمَّا أَحَسَّ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشترك أَدُّ بِأَنَّ مُسْلِمُونَ